وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينِينَ و شجره تنخرج من طور سيناء تنبت بالدون و في غلل آكلين وان لكم في الانعام عذره نسقيكم مما في بطونها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 فَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحِينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فشرك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إذا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مضرقون